احنا لو يمكن محمود كده الفلو... ما مقلل مقلل مقلل. من يكون هناك الخضار يكون لي من ماما هناك من يكون من يكون هناك فلوس يكون هناك يا ماما هناك كذا وعملي هناك من يكون هناك ما يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك لا. يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من لا لا يا حاج احنا على فكرة احنا علمنا هبه كله لا هي اللي انا حرقتها دي بس عشان انا فاهمه بس ايه اللحم دي انا ما اتحرق ما اتحرق اللحمه و لا تلغي مليانه يا امير ايه ده لا ما انت ايوه اللحمه كان فيها محروق نتكلم انا هقف عليها ده كله وحتى معلش معلش المره دي كده ها بس <تحبت> بس غمت في لا اللحمه نفسها وعاده ما اتكلمه مش قضيه ان انا اعملها قضيه ولا بتكلم فيها غرنها إن وقلت لها بس وخلصت